بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا ت ع د و ن م ا ت ع د و ن ل و ا ق ع ف إ ذ النابلسي ا ج و و م طمصت إ ذ السماء فرجت وإذا ا ل فرجت ج ا ن ت ل ل أقتت ل ي و م ا ل ف ص ل و م ا أدراك م ا ي و و م الفصل ل ه يومئذ للمكذبين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 موسوعه نخطق النابلسي للعلوم الاسلاميه فنعم ق اسماء الله ا ل ب ي ن الم نجعل الارض كفاه احياء أ وامواتا وجعلنا فيها, وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومين للمكذبين انطلقوا إ ل ى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إ ل ى ظل د ي ثلاث شعب لا ظليلا ولا, ولا يغني من اللهب إ ن ه ا ترمي بشرر كالقصر ك أ ن ه جمالات ويل و ي م ذ ل ل م ك و س و ن ه ذ ا يوم ل ا ي ن ط ق و ن و ل ا ي ذ ل ه م ف ي ع ت ر و و ن ي ل ي و م ذ ل ا م ك ذ ب ي ن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 م ب و ن و ع ه النابلسي ل للعلوم و ن ي الاسلاميه ن فبأي ب حديث د ع يؤمنون